لو كنت قادر على انا مش قادر عليك بتوحشني بتوحشني حبيبي الشوق تعبني سابني وراح يا حبيبي ازاي انسى ده انا روحت روح وياه الشوق تعبني وقلبي سبني سابني وراح معاه